موسوعه النابلسي ل دعاء رادت للعلوم ا الاسلاميه م الصالحين قال رب أ ن ل ا يكون لي غناه وقد بلغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقل قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آ ي ة قال ايتك الا تكلم الناس ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا رمزا واذكر ربك ك ر ث ي م و س ل ع ش و النابلسي إ ذ للعلوم ا الاسلاميه قالت موسوعه النابلسي ل ل ه ي ك م من ة ا م م ه ا ل س ح عيسى ا ل ي وجيها ا ل ن و ا ل ر و م الاسلاميه ن ف لأن لا ي موسوعه ن ل النابلسي م ي ش ر ق ا للعلوم ك ا ي الاسلاميه ي ء قضى أ ر ا فإنما ق و ل ل فيكون ويعلمه الكتاب ج م ك م بآية م ن ر ب أ ن ي خ ل ق <تصفيق> ل و م من الاسلاميه ط ي ر كهيئة وابروا َ أ ِ ا ل ْ أ َ ك ْ م َ ه َ و َ ا ل ْ أ َ ب ر َ ص َ واوحي َِ الموتى َْ ب ِ ذ ن الله ِ و َ أ ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م بما َِ تاكلون وما ََ تدخرون ََِ في ِ بيوتكم ُُُِْ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََِ ل َ آ ي ه لكم منكم ُ م ْ م ِ ن ِ ي ن َ ومصدقا َََُِّ لما بين َ يدي ََ من َِ ا ل ت َّ و ر َ ا ِ بعض الذي ح م عليكم و ج ت ت ك ربكم م من بآية ف ا ق و ا الله ع ه ا ل ن ا ل ل ه ر ب ي و ر ب ك للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا ع ي س ى ا ف ر كفر قال ان ص ا ر ي الله قال الحواليون نحن ن ارسل الله ي من نبي الله يوشد ه ب أ ن ن ا مسلمون ربنا آمننا بما س ت ا ت ب ا ل رسول اكتبنا مع ا ل شاهدي ن و م ك ر و م اذ قال الله يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك ف و و الذين كفروا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ثم الي مرجعكم ف أ ح ك م بينكم في ما كنتم فيه تختلفون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 إن م ث ل ع ي س ى ع ن د ه النابلسي ر ث للعلوم ن الاسلاميه ح من ر بعض 「今朝は私のことです」 هنا شركه ن من أرباب دون الهدى ش ا ك ه د م و ن ي ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب ت ح ا ج و ن ف ي ه ذات مضمون ا ل و ا ة ج إلا م ن بعده أ ف ل ا ت ع ق ل و ن ها لفضيله يهنيا و ا ن ص ا و ل ك ن ك ا ن ت و ر م ح م س ل م ا و م ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن